وإذا قيل لهم تعالى استغفلكم رسول الله لَوَرُؤُسَهُمْ أَرَأيتَهُمْ نَصْدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْذُهُنَّ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَهِيَ اغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى� ينفضوا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 ومن يفعل ذلك فاولائك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يات اي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها